وَكذَلِكَنُ وَلي بَعضَ الظَّونِ مِنَ بَعض بِمَا كانَوا يَكْسبُون يامَا شَرَجِِّ وَإِنس أَلَم يَأْتِكُم رُسُلُ مِنكُمْ يَقُصّونَ عَلَكُم آياتِ يقُصّونَ عَلَيكُم آياتِ وَيُذِرونَكُمْ لِق أيومكُم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 وَمَا رَبُّكَ بِغَافِلٍ عَمَّا يَعْمَلُونَ